ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تقافونهم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون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 وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ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 وَإِن كانوا مِن قبلأَونَ الزَّلعَلَهِم مِنْ قبلِه لَ مُبسين فَظر إلى آثَالِ رحْمَةٍ الله كيفَفَ يحِي الْ الأرضَ بعد موْوتِهَا إذَلِكَ لَ مُحي المَووتَ وَهُوعَ كلُّ شيءَئ قدير وَلا إنْ أأَرْرسَل النارح فرَرأَهُ مُصْفرََ لظَلّوا مِنْ بعده يَكفررون.